بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا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 من إنها ساءت مستقرا إنها ساءت مستقرة ومقاماة والذين إذا وقال لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله اله اخر والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلّا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب الا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولائك فأولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا وكان الله غفور الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإن يتوب إلى الله فإن اللهم تبا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بأيات ربهم لم يخروا عليها صمما والذين إذا ذكروا بأيات ربهم لم يخروا عليها صمموا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 زون الغرفة بما صبروا ويُلقّطون فيها تحية ويُلقّطون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنات مستقر ومطاما كل ما يعبأ بكم ربي لولاة عابد وكم قد كذبتم فسوف يكون لزحاما